أظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم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 نصارى ذلك بان منهم كالسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون